بسم الله الرحمن الرحيم طارئ مم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمدين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 وَأَلْجَئِنَا مُوسَى وَأَلْجَئِنَا مُوسَى وَمَمَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَاهِمٍ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 فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبنيس أجمعون قالواهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُنَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ فَلَوْ أَنَّنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين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 كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرو العذاب الأليم فيأتيهم بوتتو وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن ضرُون أَفَبِعذابِ لا يستعجلون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَلِيمٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذذ عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون